وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا أُسْتَوْذِي رَبِّي وَأَسْتَوْذِي اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وقو جهذ تهذر ولا تنكثكر ولربك فصدق فاذا نصرنا نور فذلك يومئذ يوم عيد يوم عسير الم تاخرين غير يس جن ونن خلقت وحيدا وَجَعَلْتُ لَهُ مَثَلاً مَّنذُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَأَنَّ أَن أَزِيدُ كَلَّا إِنَّهُمْ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُوحِي إِلَيْهِ صَعِيدًا